ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلة خالد الإسلامية بالمدينة النبوية هاتف رقم ثمانية اثنان ثلاثة خمسة ستة ثمانية وفاكس رقم ثمانية 2-2-5-0-6-5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته